وَيُذْهِبُ غَمَّهُمْ وَيَأْتِيهِمُ الْأَمْنُ وَيُظْهِرُ غُلُوبَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ